محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكذلك رحم الله المصنف لهذا الكتاب القيم الأصول الثلاثة وهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فرحم الله الجميع رحمة واسعة باركس أبزحلف جمعات شرح ويقلسا نايزا كتاب جميرنا يا زلنا مالتيو ناي أصول الثلاثة شرحنا الشيخ العلامة محمد بن صالع العثيمين وسيدنا ازا كتاب زياء اتي زألفا دماني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وكنا قد تحدثنا عما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن سبب بدأت المصنف رحمه الله من وكذلك عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم أبزحالف جمعتون بزعب كلتة أرستات وسدمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن تأيه إذا كتاب ذي أتدرسان كله بسم الله الرحمن الرحيم يلو جميره ذي أتقدمت الرسل وسيدنا قال بسم الله الرحمن الرحيم نبع على خاني انتأي ترقمان ذي بسفح شرحنا الشيخ بن عثيمين وسيدنا نرنى مالتي واليوم نواصل من قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لما أنزد ما شاء الله تبارك وتعالى ربه نقول لهنا إخلاص يهابنا صرحنا ونربي قبله كبزا اعلم رحمك الله ايلود جمر المصنف الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كبزا خنجل خنجبر ماسي طبعا المصنف تايلو اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله ذا كلمة اعلم من باب فائدة اخترص مالتي اعلم زياء فعل الأمر يعني تنزاز مالتي ما لسه فلت مالتي تترقو ما فلت من عالم يعلم علما كابتب الزوازات كوين عالم فعل الماضي فليده يعلم خفلت اي بلالو نزم السمالاتيو مضارع علما مصدر ناتا منشي علما تبرزا قال زي اوزيها وهي كلمة يؤتى بها عند ذكر الاشياء المهمة التي ينبغي لطالب علم التي ينبغي لطالب علم ان يصغي الى ما يلقى اليه منها إذا كلمة إذا لم تأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاد فلت له إلو جميره إذا كزاربوز دليل نقرات أي تخصون أقدمه بل إنما فلت إذا لم تأتي الجمير والده فلت له جميره قال إذا فلت له حدثة مدحر زاربوه وخفيته إذا كنت ترد أنه لا مالده إذا لم تأتي الزربة عبد أستوعل له مالتي بحجد الزربة كزربة قلي لا يكون المالتي عابين أقر أقدس لزغانة أقدس نقر تقوينه انتهى لنا نجمر مالتي اعلم فلت مالتي حدث فلت تلك بدحر يقود ززارة وزربة عابين أقر مخانو تردأ النازا قال زياء مالتي ونصد ما طالب علم انتهى نقبر مالتي تقيني لو نقصنمع اعلم تب الكلمة فلت مالتها سينلو نخص معنا مالتيا. وهي بمعنى أي يكون متهيئا ومصغيا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم المهمة النافعة انتعزا فلت تب الكال انتعزا ربدا أن نحر لنا كن متهيئا دلوك مالتها ومصغيا تن الكاسمعني يزبل زلو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومتفهما تردعني زي اتا ترغماني حدث سفلت يلو لحر جميرلك صيل الكسمعني تدالو معناتو زبكه زربازي قليل زربا ايكونن مالتي وتردعني مالتي ومصون ومتفهما ما تردعن ما مالتي لما يلقى اليك من العلوم المهمه النافعة بك زلهو علمي قليل يكون ابي ادن نجر سلاهوله تدا لو وهذا الأسلوب موجود في القرآن اذا اسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اذا تتامل اعلم لك ضربه مجمر اقران رغبه كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أبسورة محمد آية عن كتعسرت شعة مالتي رب سبحانه وتعالى زآزها فاعلمه لجميره الآن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أزل سلوب هذه كالقرآن وسيده حاجة أقدس نقرب كتزارب ونقول لها فلد إلكها تجمر تزاربها مالتي رب سبحانه وتعالى فرأى أعلم رسول صلى الله عليه وسلم نحن أول أبزغت نادح للرسول صلى الله عليه وسلم فلات إلى رب سبحانه وتعالى انت أخفلت يلك حجية ين قتب اليخا ما لأ لك قتب اليخا قتبد اليخا انت أيه بقى رب سبحانه وتعالى فلت اذن ل لا إله إلا الله زكى الله هذا خالق سبحانه وتعالى مقزات الزغبو يلن تي جزات ربي سبحانه وتعالى اطرح ذم الكذب بدي احريده واستغفر لذنبك بتي استغفار غبر توبه غبر يلو رب سبحانه وتعالى لذلك كلمة لا إله إلا الله سلزقنا تزيئا توعيدا بذل رب سبحانه وتعالى فلت إلو جميرو بزعازي إذ قد داي نايت توحيد نعقيدا سلزقنا كلمة لا إله إلا الله كذب نتقاسو رب سبحانه وتعالى فعلم فعلم فلت كم لك رب سبحانه وتعالى اتزمت نقر وإما ززمت صعبو مالاتيو عبي أقداسن عن قبقاب مخانو يرد أنه. وقال تعالى كمون رب سبحانه وتعالى بسورة المائدة عن كذب آية أصري تسعين شمونتا ما التي انتهى له اعلمه أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم اعلمه له فلاته له زلماني زلمة زرباء زلمة عبيز زربانه خالب وكل زربانه يربع عبيز لكن إذا كلمة زي إعلم عندما أقول لك حدثة فتيزمت زربة أقدا سمو خانو مالتي سنزب زعية رب سبحانه وتعالى أنتايب لأله إعلموا فلتو أن الله شديد العقاب رب سبحانه وتعالى غصحوا كله برتع كاساسا عايز كنفرون رب مالتي وأن الله غفور الرحيم رب سبحانه وتعالى غاني محرين رهرهن إذن ما تس... تسفى أن أخي نقرس إذن بكيركم استغفار قبروا لي توبا قبروا لي أن أخي خا... رهرهن السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثي فحصرت بأله انتهت رد أنها كلمة إعلم فلت تلك نزمت زربا أقدسي مخانو عابي بداي يرد أنها مالتي والعلم اذا اطلق فالمراد به العلم الشرعي العلم بين تميز قال زي العلم قبل حرف ذا قال زي بينه مزيا علم الشرع مالتي لكن علم دنياوي تخيلو لابد مقيد كما صار لو صح اد اقول صح قال تقارن اخذ متصاله مالتي مثل علم الطيب تبني نحكم النات مرتب تعطيب كتذكرها اللي كمان علم الهندسة علم الزراعة عندما قلنا كنقيدون لما تزربان المالات أما حدثة العلم تلك علم نايدين علم الشرع نايد شرع علمة رحمة خاند أرجعكم زياشة العلم بين تنتية علم الشرع مخانومة قال الشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى في صفحة في صفحة الثامنة عشر صفحة قدماته عسرت شمونته آه أبقى عصر تشموتي الشيخ بن عسيمين انتعي بلاله العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علمي وي فلتت انتا هو إدراك الشيء نحايد النقار كتبصحوا مالتي على ما هو عليه كنتزل له كتربدون كتبصحون نزي نغير از مالتي ادراك اذا بس حكينا زي له هذا انت اخوان الله جازما اي مؤكدا والقصده هنا ترجينني بصيحه نزي قداي تستك اسقى بها قداي زي فلصه تعلق مثال كبهكم زي اخونا حكي انت يا شباب. القلم برون بلا حدث امتدح حيث ما هو القلم برون تاعين ذريله اب هو اداه للكتابه اذا لماحف في نتقملو ما السارحي إذي بيرو يتي لنا إذا بزي نزابيرو بتطلق الفلتوان ولا يفلتها هاشبار فلتوان له أبزي سعاد إذي بارك الله فيكم إذا بزي زابيرو زياء فلتوان له مغنياته خمتازة اللواسة اللي ذهب وفعلا زابيرو زياء مسحفية إذيها علم وهو رقوزيها نبلغها نحتو فعلا رقوزيها بير روما صحفين نحن صحفين أن نتقاملوا زبير روزيتي لأن إذا بزابي روزيها فلتأتها اللويلة يأمنون لهم غنيات رقوزيها ملسيه بالنسل الزلوم التي فليتوها بير روزيتي كابزا حالي فوقين اندهري لحيتين اذي اادو نتصحف نغر مدمسسي تايلني اذي لو كورنالو ويدما اي ترددون ويثلتا يبلون بالماضي دكورنا ناتو ويدماني اي سالا تونالو كنبلوني حايش اي تردونالو سابزي ازيدماني كعلمالو مالاتي ويلاتي دوكورنا ناتو و جيمرد نازابير روزيا نانتاي يوسدونالو مالاتيو جهل بأنس أرون دحر ترديه حيث أنت الشيخ بن عثيمين ومراتب الإدراك ستة نحادي نقرب كتب صحب شدشت نسرع بحزام وشدشت النقرات اللوائب لما أنت أنزل شدشتها شباب سنة لنسمع الأولى تقدمتي فلتتا زياد ما تقدمتي درجة حيث تركب مالتي وهو إدراك الشي على ما هو عليه إدراكا جازما نحادي نقر كم زلو خط فلتا مغار قصدها نفلتا إذا فلتتنو كم زياد أبنى الزهاب كغم زيادة بيروها انتدعا زيادة بيرو زيادة أنا رجلت زيادة حافي إنا نتكاملات إليني زيادة فلتت لك نبلو زيادة قدامتي فلتت كم زلوها نحن تقول دائم دحرفهم وفليتوا الثانية الجهل البسيط الجهل البسيط أي فلتاني زيادة قدائزيها لكن فقوص الزبالاء تنكرونها اللي هو السبزي أي, اي تردون وهو عدم الإدراك بالكلية انتدأ ملو بملو زي فلطوح لمنحادة بداي ايزي جهل البسيط مباشر فقوص الزبالاء جهل اللي هو مباشر شباب مالذي نذا حج نجر جزء الكبا يزفلد غير خفالنا تا يزفلد مو له مو مثلا جوالات الحامل المتنقل يمكن كوبل الاخر دول الاسد نعم له الضلاخر لكن ابوستان تداه برنامج سانيحونة برنامج كله يمكن أن يفضل وهذا حشبه هذا تليفون زي اهوي لما بزاء الحامل المتنقل جوال مبلا مالتي و موبايل بزاء شوية جهل له مغنياته قاله كابتي برنامج ناتاي فالي تزوله قاله ما دي كله جيم تي ابو زلو برنامج بروجرام ويدمه مد كلنا حز زي فالتكوين ثاني ولا يا شباب جهل ايش ها شباب جهل بسيط له لو مالتي له انت ثالثه تي لك هنتقل الى جهل الكوينه الجهل المركب الجهل المركب كان تايب مركب مالك إذا تركبه وإذن معني إذا تقاتمه مالتي كلتا نقر تقاتمه تلاقمه إذا مركبنا وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه نحادي نقري بصحه كبصحه كله بأن تصارف تماما نحن نجعل بيرونتا عند حري الكا يوم بحري زي فزق خوينا حالت ما زلنا ابغطر هذه ساعه بارك الله فيكم بيرونتا عند حري الكا كان ما دمث زيت غير يرجع ثخوينا لتصحى هذاك الشيء دمثلكات يلينني اب ساعه زي مركب كلته دنقرنا مغنياتو انصار نايتي ملتات يخيط زول السبس إذ ياتى سالسيتي الجهل المركب نبلغ مالتي الرابعة الرابعة الوهم رابعة دماء الوهم الوهم مالت قوينوز الرأيكا نقر لكنها بحق تفتينا سيكونن التحكي لكن كم غوين يسمعك حق وغوين يسمعك مالتي إذا سبزي وهي ماللون بلو وهو إدراك الشيء مع احتمالي مع احتمالي ضد راجح نزن قرزي بطحي لكن احتمال مالتك غوين غير مالتي راجح مالتك مزن مالتي نرتي قنوع اكن دي ذنبل انصر ما يكونو اند هر ذنبيلو ابدي ساعات زي نتاي دوبل مانيتي السبيزي واهملو راجح مالت ذنبان مالت باغا فلتتو عم تشاي صدل مالتيو انصارنايتي خزن بللوزغباو نجر ضد زاربؤ ويتفلطتو امتى خوينا صنيحنا مالتي ناك زنبلهلو زغبو نغر حق زخونه مالتي بانصارو صنيح السدزي ازي باغان ثاني بلو كومو خوينو ترايكا ده انبر وهمن لكا تتحققن كمزيو لو ازي وهم باحال مالتي حق خوينو طيب كابتن مراتب الادراك من بل لحد نجر بس حكايه يا خاي حمو شيجي الشك بالطرطار معناته وهو ادراك الشيء مع احتمال مساوي نسودماني نحد نجر كنت بصحو لكن كنت بصحو لها وعليكم <تصفيق> السلام ورحمه الله وبركاته أبضل حياتي لله الحر اذي منطرر طار اذي شاك نبلو انتهي وهو ادراكو الشينا حدا نقر كتبصحوه ما احتمال مساوين كخو نخيل ال ابكلتا نقر يخاز الله خمالته حدا نقر كخو نخيل هنسأرون كخو ازي نغيرزي انتي نبلو شك غيرو نبلو تدا مساوي معره معرمالتي قلت انا قبل ابحثه بالله سبزي ازي اخذت كون تخيل ازي اخذت كون تخيل زبل تخونه السبزي اطرب طاره يزلو ابشك مالك معلت بيطربك مالك فطرا طيروا النسب زي ما زلن بروح قلنا كلت عرفت اللون با تحدى محمد تحدى ابراهيم نسب ابن اسماعيل والله ابراهيم مثله ومحمدون قونه عند حريلنا امو قاني حساب حجي ابراهيم دي محمد اي اي راجسنا للسفس ابصح عز النسب تاع ابن لو شك بهو ايبرا هلو ايبرا هلو وخلت يغاني بحسب يو زغرب ابراهيم يقول ابراهيم ما سلبره محمد داخل يقول وخلت يوم بقى فلطمي ترى اخا ابراهيم محمد ابراهيم محمدي خبل سليحي مغاني معره معره مع احتمال المصانمات معره معره ابز الساعة تذي السابيزين تايلو المالات يو Ab shakhi zullu. Sāb hīcī, aibā sohā, nēs sābīzīs, daimu hānu aibā sohā. Bādā hašabā? Izin tājīn lūblamu alatīu? As-shak. as عند حركة كازي يظن بلو مالاته وهو إدراك الشي ما ضد مرجوح ضد مرجوح احتمال ضد مرجوح السود ماتايو حدا نقر الله كد كان نقر الراجح مالت مزنباء مالاته ناب حدا نقر مزنباء وعليكم <تصفيق> السلام ورحمة الله وبركاته نب Segreens نبتية مثل زنبي زنبز في فضلك الخيبة لنا نبتقلهم زنبي Gallo في سابس that أرج parole ها تقول إنها خلفي الظن عض té يقوم بالزن اع Lebanon مما قال لو milhões هل نعم تايز حدا مالتيو نافتي انصار ماي كزنبلالو مع اذا بسى ندون ابن محمدي ابراهيم ما يكون الله اشبه اذا محمدي ابراهيم ما يكون بغازي سبزي انت دهى ابراهيم كيكون دحريبه سبز محمد صلى اذا كيكون اله ذنبل الله شكي تقدمي ابصحاري يتي كن ظن ب زبطم يقبل ثاني حماتي حجلس عتزي ظن بلا سي قومو مسيره كنبر لا حسب بروخ لا كتزنبله لزك باكاز نبر حساب بالارض محمد موخانيزي صغاكن ابراهيم يقول ترى ايك انصرنا يتخذ زمبوللو زغباكها نجر تزاريفكا سلازي صخ ابظن ودما ابي مسلكا زلخا كيلو يوم راجينا ناي ابظن ها النجر كمسلكا ማለት اما شك وتزرتا انتو غينو كن كلتينا مع رين ابراهيم يختفل سنف محمدي قلت لي من ما بس <سؤال> هذه ما دام ابحد نجراي زنبلن اذا شكنوا بلو بسرطارهنوا له زي زخر زنابر نقالو زنبلو محمد زبل ابراهيم قبلو ثاني ف اذا كن ظنوا بلو كما سلو ثاني اتياكن معره معره يزلو خسر حجه ابراهيم دي محمد دي قبل يو اذا شكنوا عمونقو شكل ظن ظلوم انتغنفلاليان واضح يا شباب ازين بقاء شباب شدشت نقرات هاللوانا ازين نقرات زياتن دمانين حد نقر بسح كايدخة اي بسح كايدخة كاي اي فلد كايدخة كاي اي فلد كايدخة اي فلد كايد واضح يا شباب طيب والعلم ينقسم الى قسمين ضروري ونظري علمه دماني نابكن دي صفر اللي بلاله وشيخ منه وثيمين هاشبه نابكن دي قاله علم ضروري علم دمان له نظري نقول له معلته علمي ضروري ناكدن كتباته وزيق باكا ناكدن كتباته وزيق ازي ضروري نقول إذ غاني بفترتك كتبصح تطير أبنت كتغسل لاي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن بتفترة هتبصحه فلتة كم تسألي هجون أبنت هبنائي كم نأبنت انتهى اللو مالاتي كالعلم بأن النار حار مثلا حو ي موجز عن تن الحديث تنديديا اذا غير زي بفطره ناسكه بتفطره ناسكات بصحه اذا فلطه زي زي فلطه زي تنبلوا علم ضروري ما نسي نسب كمان حتى له علمي ضروري بفطره ناسكات بصحه علمي فمدخب لكم سنحكو حوي تن الدجا ازياء فلتت ازياء قل بتفتر او فلتت بتحكي اما نظري تقوي نو قل حسبك استنتين كاتبت حو نظري تنظر يجب أن تتأمته يجب أن تتأمته يجب أن تتأمه يجب أن تتأمه يجب أن علم المعنى نظريين لكن كما يجب نظري قيودا له هنا أول مقدم اذا ضروري انت اي نرى ما فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم كالعلم بأن النار حار حاره مثلا هذا ضروري زبلكهم الشيخ ابن عثيمين يتغسلكم ويشرح له مالاتيو رحمه الله تعالى رحمة واسعة الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا نزلنا قرزي نخطباته حسي نخطفلته شي ضروري انه يقدم ماتي ضروري انتهاء ترقماتي لنا قال بقال ماتيو انه يقدم مالاتي انه يقدم كتباته حيثا بحيث يضطر إليه من غير نظر كيف حسب يستنتنى حدثا كبيرت حيثي لي ولا استدلال كمقول مرتعوتات مغرهري أي كبري كم نعبنا تيرو كالعلم بأن النار حارة مثلا حوي انتهى الشباب حاول انتهى زحلت له او وعيته وعيته حتى قول عاقه من حنسى خلاص بقى بقى توبى ابن <تصفيق> هاي كربان نزحى وزيار بقى ازنت ايو بتي فترة رب سبحانه وتعالى ذهبنا نبوصح ندراتها كم بحر ما زالت جدسب عطل ومميز تخيله بحر يطلق مو خانفطهي بيحن تخينه احتياط قبر حتى كل نسات ده في كائنو النحري مثلا ويترص ويادجي ويبقلي طيب حاول دفاعين هاي شباب يأتوا؟ هاي شباب هاي أتواين اللي دي حان حراء ولا دفاعية تملس دفاعية تملس مغنى دهال دفاعية يتعلق إذا أحاول زيان تاني مخانة تندد مخانة أبقى سبك بصو حي زي في التأسزي حاولي تندد مخانة بفترة ودسل يبصو حيو اذي علم entails للشباب ضروري لله بارك الله فيكم ونظري قال له نظري نبلو والنظري ما يحتاج الى نظر واستدلال لا ما ليس استنتنا نحسب له نجر نظري نبلو ما نحسبنا أستنتمنا نبصحه فلتت نظرينه واستبلال ما أدمها مرتعوتات مبراهري مرتعوتات نأكد نتايم مثالي بنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كالعلم بوجوب النية في الوضو كم مثالة نعب النية ما أدو وضوء نية خمزة بداية إذا حجي سأقول لكم قانت بصحهم مستعلم كابتو عج جميرنا كنتي عبادة العملية بتقبرنا نوع له عباداتات كم صلاة زكاة حج عمرة كذلك صيام رمضان كنو زيتات علمية بي كابتو عج جميرك فنفايده دم ما نهدا توحيد تزي تعلمو أيبال أيبال توحيد فزي تعلمه سجده ايضا صوم ايبل حج غيره ماشي ايبل يدخل له انت كله لو ما اجي توحيد اذا امنت كاسري قدمه وضوء مكبر حدث أبقل أنت دعب الشركات تلعت يطلع ببدع بخرافات اندهر تلعت يطلع إذا سبزي ما يكون انزلت ريح ولا وضوء انتقبر إنه يلبع إما ما له شرك لكن رب ما واده أذر تقبر سبزي بقى نجمع يا بمتاخ جمع له توحيد وعبد الله ولا تشرك به شيء لكن ذا نيازية وضوه نقبر نقول لنا واجب مهانا بمتى ينبطح يا شباب؟ هل بفترة نادنا نبطحه ويسن نعلم؟ نسن نعلم حدثا مثلا مثل إذا تحاكي وصانيح ويتكيس ويتكيس ويتبار عديرو إذا حدثا افو يغزغز قبل تفجو معناتو معناتي غسيو حسب ذكروا معناتي حج انت وطباءتي او قلنا له عنده زيت حسب الله يتيرو وضو حسب اللوزيا يا شباب انتي غادي ديلات يا شباب النيه اذا نيه زي واجب موخانا شرط موخانا قبل وضو مكبر كان نيا خاصه لي معاشي بزح مازي يا يزع ال... المزقاء نظري كم تضروري يكون بفترة كاتبت حول نظرات ضروري نبلغ أما نظري إذي لابد داخل علم بحساباتنا يكون السودماني بالأدلة أدلة الكتاب والسنة على فهم من يا شباب على فهم السلام حد نذكرك تبغى تصحى توخنق هل الله عليه وسلم تتعلمها لك الكتاب والسنه لا بده على فهم بل على فهم السلف غيره كتاب والسنه بعدك وننتفهم ما له شيء مشايخ السلفين وهم ورثه الانبياء اذكار وراثة من؟ الأنبياء طيب إذي أترى الرائدين أدري يا شباب ضروري ونظري وقابل اختصار ضروري زبان فترة أنها تبطح تزب... تخيل أي قد تبطح تخيل بتي فترة رب سبحانه وتعالى هي بكها زلو فترة ضروري نبلو نظرته أخوينه لمانيه حاسبك السدال يركت بصحي وزخاني لابدك تتعلم لك تعلم تخينخه على يد مشايخ السلفيين طب مشايخنا السلفيين كريمك بتعلم ان لك بتوحي جميعك بدحريه وحلال وحرام كل زغت علموا لك بدحريه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتيلو رحمك الله رحمك الله مالك ربي يرهرهلك زقاد وعي اغذىون فايده يا شباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في امه لكن اسلوبنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجمع بين الدعاء والدعوه لا توحذواك ابرش يخواني دعاء جبرائيل فزنت ما له شي رورم خالو تكاني كفرنا يذبلوا جيغا كمزلوا ابرزيون اونيلكا شمون مخفاي الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيكونو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتبنا عنده هكرينه مالتي دعوات راح يكونوا دعاء دعاء دم غبرلك حتى الدعاء زغبرن زي انا قلت قال زي حجن رحمك الله ربي راه رع رعاك عبد لذلك شخنا وهروكم زينب رد عنها رحمه الله رحمك الله انت مالك يا ترجمه اي رحمك الله افاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك ربي غسقلك مالك افاض عليك من رحمته رب سبحانه وتعالى رأينا يخسك سلكا وقال يأتو رحمة يا سبحانه رب سبحانه وتعالى سفيح تهي رب سبحانه وتعالى ورحمته وسعب كل شيء إذا قلت سفيح رأينا يا رب سبحانه وتعالى قلت سلكا يبلغ مالته إذا لم تكن تركب تسدل أخي وخصبت صح برحمة يا رب يخصبت صح ونعته كلتي يبلنا نحن إلا ربه رحملنا انت زي وتنجو من محذورك ما قد ما خبتيت فرونة قرد ما خدح إذا خلال ربه رحملكات راحي خلالت فالتخيل فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك انت عيس تترقم رحمك الله ربه رعي رعي على غفر الله لك ما مضى من ذنوبك نايز حالة فيزن بخارب بي يغفر لك مالك ووافقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا اذا افردت الرحمه نزبد دم رب علقه ابو حماد كي تودع ويضمنني انحرافك عنك هاي عقيده يكون هاي منهج كل فيتنه كاظو ربي ادحنا كما كل كلت فيتنا كلنا كلانا نفتن ما لتي فيتنه الشبهات وفتنه دك اشاعات كاظل سي ربي ادحنا كما قلت اذا رحمه بينا تبازي اذا ترقوم ما لتي نا اذا حلف ذنب محركه نزمه تدمر ربح فاس كما قلت اذا ترقوم بينا تمتاز اما إذا قرنت بالمغفره حدث ابراهيمك الله وغفر لك قلتين بحنسمه الرحمه و ها شباب المغفره قلتين بحنسمه لما مضى من الذنوب مغفرا وتايت تربع بحسب قلتين تغارين الثلاث بز مغفرا حال هذا البخار بغفر الكماله والرحمه لما مس ثلاث والرحمة والتوفيق نعم والرحمه والتوفيق من ذنوبك والرحمه والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل ازمت دماني رب سبحانه وتعالى يوفقك ما خير زبلك وكذب رب دماني ربي يدحن كان ازمتك راضينا شبا كذيتان بحنساب تبسيان كن المغفره هاي اذا حال فازن بغفره الكمالاتيو رحمك الله ربي رهر ره هالك ما ادمان ذمت ربي يدحنا كامالتي وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له اذا زله مصنف رحمه الله تعالى هذه اسلوب زي كما زله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مالتي نتاي دليلي لبن دا للشيخ بن عثيمين عبد الجليل نتاع مخانوف عنايه كمز نبره الشيخ محمد بن عبد اهتمام كمز نبره تكداساي كمز نبره هو شفاق روورو كمز نبره مسمن مسي دزارو مزيد دعوات قبرلو زلصت عزي و شفاك كم زنا بأرض مغنياته دعاء قبر الكالو إذا لم تعدك نخير كم زدليلك الشيخ محمد بن عبد الله و أتين يا ناتو نخير مخانو يرد أن أتين قصد ناتو إبن الشيخ بن عثيم إذا لم تعدك تدعاء مغبارنا دعاء قبر الكالو ننتهي له الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أربعة نقرة كنفلت أنزق بقى أنها نقرة تعلوها من بقى فائدة بزيها الشباب يجب وخبروا كله واجب عيني واجب ها شباب كيف هاي واجب عيني تغيره لنفس وكف مسلم يزيقوا بوية فلطة كعلم العقيدة كعلم التوحيد يزيقوا بوية فلطة واجب ومسائل الإيمان يزيقوا بوية لسبايك راح يقولون السبيتي كدفولتو بوية إذا علمنا وصلنا وصلنا عابي مصني اشتاق سبعيتي سبعي ما نسي كله خفالته أصيبه إذا أحجي علمي وصلنا وصلنا لازلزي علم زينتاين وبرو واجب عيني ولا كفائي عيني أي على المعين نولك سبب نفس وكف ولك سبب زملك علمي حقا داسي سلزخونا ناي إمنت كداس سلزخونا هل دم واجب كفائي انت ذا سبات فليتم اخو ليخونه ازد مني بارك الله فيكم كل عالم يكون من يريد من يريد الله به خيرا يفقهه ايش في الدين نتي خير الزداليله سبيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم تابلوا له ما خير الزداليله سبره سبحانه وتعالى علميه كل عالم كونسا يكون قاله علماء إذا فلتشزن حرفة لتومة وخلزقون قال لهم مثلا مثلا المسع الخف المسع الخفين الخفين كالدرز قاله علماء عند حرفة ليت سقط الإثم عن الباقي مغنياته حدث قرغة حدث بغيلي لكن خف عند حرف يرون له ويكالس عند حرف يرون له علماء يبراره إذا علم الخف قن نحادي عام من المتازف الذي يخطب له أي شخص مغنياته أي بسحن حج قن كعلم اللواء إذا مسألة الخف، كل سبا يكون إزفلتها مثلا ثم علماء ينبوه لها حدث أبقاً، أنت طول عمره مثلاً إذا خفزيها إزفلتها أقولوا أن حسب سكيدوا بقى بقى ميتوا رب سبحانه وتعالى صلاة كالباطل أيفلوني فاضح يا لكن انت اذا عكن كان سي غيروا له اجزاء اعزياء علمالو خبل ما مشايخ سلفيين قوسالوا علمنا يخف فزي كم نابنت ما تجي علم الخوف كله زبل تاع يكون اذا بقى واجب تجلنا واجب عيني الله انا شباب هو واجب تجلنا ما تجي كفائي اذا حجي حسنازلنا علمك واجب انت مو خاوي مالتي عينين نفس وكف سبز ملكت بداي هذه إمنة بدايسة لزخان المالات يجب علينا يعني نحن معاشر المسلمين مسلمين كنعلموز قبعنا كنعلموز قبعنا ذي أن أربعة مسائل مالاتي أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أربعة مسائل كنفل تألم مسائل دماء جمع مسألة. نحنت مسألة بالله نبوزو حتى نبلو مسائل وهو ما يبرهن به الشيء يعني مسائل نبلو بحادة نقر ما براهن مسائل نبلو مرتعو النبلو نعم أذين أربعة أذيئات ما الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلنا مسلمين عاقين اسمي مسلم يشتين كمو سبيتي سبأي من السين كلهنا كن علمنا ألناه ما لديه السند الماني أربعة نقراتي لمو عنتي تقدامي تطرح كنوسك الاولى رؤى العلم قد ما يفلت بزي فلتت تقبروا نجر يله هذا عجبه حتى انا الدنيا بزيفلت تخوي ناخذ خروبه يا اخي كنا نعبث بكم حدثت التريك من حرز التماهيون هاي كهرباء إذا جهاز إزياء كم نبلغ طابع إذا طابع إزياء مئة وعشرة يتحمل أب مئتين وعشرين فولت يا شباب إذا حتام إذا طابع إزياء إزاي تخون يا شباب تكاتل بزي علمي بزي فلتت نقوبرو نقر يلا نهاي الدنيا هون نهاية أخرى هذه بيتفوت روخاه تبصوح علم ضروري لناي ناسه حوتا نبديد مخانا يتحل مخانا ازي تبصوح يتخيل لكن هذه أمور الدين بحسبات كهتبتوح يتخيل ثلاثي كن علما لنا دقيمة دقائق كنعلمه اللينا كساب بيزا موتنا مالتي زيادة قدامة مالتي وكابتن أربعة مسائل دهاب العلم فلتات مالتي ازي فلتات زي انتايو نعرلنا وهو معرفة الله أول مقدم نربغت فلتالك الخالق سبحانه وتعالى معانا زيغلغة أول مقدم علم الله العرب بالله عز وجل وحده لا شريك له مقدم رب غمذله كل اي نغر حاد موهانو سلس اي نغر نؤت راح مغزاة خمس غبا نؤت راح مغزاة موهانو نرد بجيفك لزخو اي مخلوق كتجزاء شرك موهانو يزخ الفلطه يببا أي معرفة الله عز وجل بالقلب باللبنا من رب سبحانه وتعالى نائمة قديس بما الحظ راح يكون بل باللبنا أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم أقول ما شرعه وال نعم والاذعان والانقياد له اذا مفلات اذيا كن كاذيا نمت اجبر حنا مالتيو اذا ابنة اذيا اذا عقيده اذيا نمت اجبر حنا رب سبحانه وتعالى ان قبله وتحكيم نابزي شرعنا يا رب سبحانه وتعالى دماني كنفراره اذا قبل هذا موهونو مسنا ان له اول مقدم توحيد مسن حزيمه مالتي وتعقيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزم الاسلام التوحيد إذي بوقرنا كنفارا رجمالتي بزي شرعزي ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية حدثت نربي أي رأى أخوان سلازي خميك رب خمسون ملوخة أمن كفلتن حادم وخانو اندحرين لنا ثاني بلوماناتيو أول رأيو إذا آياتنا يا سبحانه وتعالى الشرعية ملت إذا رب سبحانه وتعالى زورده آيات القرآنية هذه آخر ساعة أقول لكم كله إذا علم إذا أدلنا له مرتعوتات إذا مرتعوت أقول لكم إن شاء الله بحري حموش تدقى قابلنا درس علوم الدين باذن الله تبارك وتعالى ساعه اغلاص لا زللا اذا ادل الله زين كم ذا بسليدات روازلهم مالتي سمعي يا الله وعقلي يا الله سمعي امالت بنسمع تعلموا علما وعقلي اجمع استنتاجات حنقولك الله ما تنسى ما ثبت بالوحي السمعيه ما ثبت بالوحي ما له بوحي بتراقد شيء سمعيانو بيقولوا ما يسمعوا بده لكن تبسمع اامن قالوا انت وين كان اصواته مالتي يردك الكتاب والسنه اذا سمعت از ما وحيين الكتاب ايش والسنه ولا من فهمهما فاهم بفهم من؟ بفهم السلام فهم الصحابة رضوان الله عليه وعدلة عقلية دمه الله حسبنا استنتمنا نبصحه وعدلة العقلية ما ثبت بالنظر والتأمل النظر والتأمل مالت يا شباب عبت مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكونية لأنه عندنا الكون والشرع شرع تغينو لا يمكن كن بصحول إلا بالكتاب والسنة لكن بشرط على فهم من على فهم السلام عقليات تغينو بمستنتان بمن رأي مالتي مثل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى أنتايلو افلا ننظر الى الابل كيف خُلقت كيف خُلقت جمل كمي تخلقات فذيره اير انديوم ذاتو جمل اب كفار قريش هون اب كلهم عرب ورجه جمل مزوم مزوم دخلتهم كلها انت زلمه أستنتنون ديو كميلة تقريق الزلة أفلا انظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء دمقمي لحف لا لا عزيز كل جزيز لي وزلهم السماء أعتبرون ديو مالذي بغير عمد وقال هني عندي تطوي لها سماء بزي عندي أن تطوي ويل للسماء كيف رفعت والى الجبال كيف نُصبت غبوخني زن غبوتا زي اتقل كما لن تشخيلا كم شكال كوين نذا الجبال كيف نُصبت والى الارض كيف سطعت اي كيف فرشها كمان سفقين هذا أمر يتزعى إذا قلت لكي نتعلم بلو مالتي الأدلة العقلية مستنتنة ببعض الكونية إذا قلت حدث مستنتن كيف يقول رب أن تدع هداية ببعض رب أن يقول لهنا هداية يحرن سبحانه وتعالى قلت و آيات شرعية لنا قرآن وأحاديث وعلى فهم السلف نبع علماء طريبنا توحدنا يا رب تعلمنا الحمد لله قل الله نبالك نعم منهج تعلمنا الحمد لله ربي سباتي هذا بدحل يوم إذي كون إذي سغل مزان إذي علم إذي سغل مزان بذكرنا أن رب سبحانه وتعالى بقام مجر الشيخ ابن عزيمين انتهي بالماتيو ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية آيات الشرعية نفلو انتهي بالماتيو في كتاب الله عز وجل القرآن رب سبحانه وتعالى حاجة مخانه خالق مخانه عبادة مجزأتي نبينو زملكة مخانو تقسلنا لهم على جهة وسنة رسوله وسنة... نعم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسنة نيروسو صلى الله عليه وسلم بحديث قرناهون لكن بسحانا والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات نفس المخلوقات نحر إينا استنتنا حسبنا على صغيلاً كمزي متى خالق كمزلوح يا رب دعانا لكن خالق اللوح صغي مبالذي أخول كمزي كنا بل خالق اللوح عبالك نبينه تقزعه ألوهية معلتي و الأسماء والصفات دماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء والصفات خاصة كمزلوح إذي أمنا بسلسيو عينتاتنا التوحيد كن أمن معلتي سد ماي الشباب توحيد الرعوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده ابزن آيات كونية عند حظ ريو حدثا زيادة إيمان والصخ ربيك إلى مخانو مجزعته أن رب ترح زملكت مخانو قال الله تعالى قال الله عز وجل رب سبحانه وتعالى انتهي وفي الأرض آيات للموقدين نتوم بحكي يقين ذلو أبنا رسي ملكتات نتيالهم يجب الزلو رب سبحانه وتعالى ملكتات الزقن من يستقم المثال أتي هداية رب سبحانه وتعالى ذهبوا ما لدي وفي أنفسكم أبنا مسؤوم كما قال خليقكم عنهم سبحان الله حاجة بيدي بلع بوقرو يخيب بفنجون بأفون يتنفس بحينه يري بأذنه يسمع بيدي خمس قيروه بمنحسوا يزارب أبنبسقهم زلهم مرأي يزم لنا رب سبحانه وتعالى أبلا تبصرون أيتمتهم المريض تقول نبسقهم أيتمتوا عندهم من يخليقوا كم مالتي أذل ما حاد ربي خال أم مغاني حاده 50 بينه زقلقنا انه طرح مكزات خمس قبوب خالق مخلوق مكزاتي كم زي كبه مكزاتي خمس بل انما لحاده قلت رب سبحانه وتعالى بزيء خنفاله طو يكبى لذلك ان شاء الله تبارك وتعالى ننال مع انتاء العلم وسدنا لنا مالتيو ابز بث جمعه شاء الله ربي يسناحنا كم جاء أن نابلنا هنكت السلام إذا ختاب الله تبارك وتعالى كم جاء رب سبحانه وتعالى مجمّر يأذر آينا وفي الصمتاء دماني يرئينا رب سبحانه وتعالى دماني علما نافعا يهابنا معاملا صالحا متقبلا إتاء منهج نعتي منهج السلف ربي يتحزننا خاتمانا دمان ربي يصبوكو أندابلكو ابذر يا عسو اسال لكم سله سمحوا الله خيرا ابنكم هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين